بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد التقرات الموصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وطوله ومدد حول تفسير القرار تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمة الله والموصوم والموصول بتيفير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. معه لان هذه القضية النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ليس غريبا unfair يaxis النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وان يجعل هذا دأم لان هذه قضية النبي صلى الله عليه وسلم هل كان النبي قضية غير هذه هي قضية مبيعة سلم تعبيل الناس لرب العالمين واذا كان الإنسان يعيش بالقضية بدل في سبيلها في سبيلها كل ألوم يبذل المال يبدل الجاف يبدل كل شيء يسخره من اجل هذه القضيه فقضيه النبي في ذات الخلق. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ حظوظ نفسه من أجل هذه القضية ينسخ حظوظ نفسه فلم ينتقم لنفسه اصلا ولم يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم ولم يحرص على متاع ولا على دنيا ولم ينازع فيه ما اصلا ما نزع النبي صلى الله عليه وسلم في دنيا ولا طلب رئاسه انما كان غاية ما يحفص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هداية ناس ولهذا لما يأتي الرجل مهتديا ينسى كل إيذان شوف أبو سفيان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم ينطقل النفس ما قال تعالى أبو سفيان حتى اخلص منك ما مضى من عتوك ورثورك أولا إنما قبل من النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه وقال ومن دخل دار ابي سفيان فوامن وتحمل كلامه اما هذه فنعم في شهاده لا اله الله واما هذه في شهاده ان محمد صلى الله النفس منها شيء ويتحمل النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الامر هذا حتى يستقيم حال ابي سفيان ولما تاتيهم زوجه ابي سفيان من قبل لتسلم وقد فعلت النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلت به فجيعة عظيمة ما نزل به فجيعة في أمور الدنيا مثلما نزل بهذه الفجيعة يوم أن قتلت حمزه رضي الله عنه وأسد الله ومع ذلك قبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاتبها اصلا ولا بيقف عندها وقته وإنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر فحينما يكون الداعي فعلا صادقا في جعل الدعوة قضيته فلا ترى يتعلق بدنيا الناس ولا ينازع في دنيا ولا ترى إشكالات وخلافات في أمور تتعلق بدنيا ولا أمور تتعلق بمناصب أو بمال أو كذا وإنما يدعو ذلك كله ليستقيم الناس على عبود الله رب العالمين سبحانه وتعالى فكان النبي حريصا على هدايه هؤلاء ولهذا قال سبحانه في آية لعلك باخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك قاتل نفسك معلق النفس حزنا على إعراض هؤلاء وعلى بعد هؤلاء فكان نحن صادقا في هذا نعم يعني لا عن جهل ما بلغتهم أدلة ولا كذا عن يقين بالعكس دول العاصلهم يتقدموا مشركي مكة في الإيمان لأن عندهم كتاب وهم اتباع أنبياء وجاء النبي بما كان عليه الأنبياء من قبل بالدعوة الى التوحيد وعندهم خبر النبي في كتبهم لكنهم مع ذلك كتموه الذين يرون الكتاب لا يعرفونه كما يعرفون ابناءه ولكن مع ذلك الكتاب نعم علاجا فلماذا الله تعالى <تصفيق> الذين الكتاب بكل بكل ما تدعو اليه ما على التباع ولأن الثلاث هو الشخص القيلة وإذنما كانت أمر كذلك أنه عرض الحق والدرسول فالآيات إذنما يمتلك من يطفوض أبو وهو أيوة. الله. في شخص معباد لهم الآيات من وأما من جلب الحق في الحق زي القالب اللي الآن الان من القواعد التي الشيخ سعد رحمه الله تم كما قلنا الايات ما تنفع مع انسان معان انما الانسان عنده اشتباه انسان يريد انسان قاصد بالحق اقل شيء من الايات ينفع معه فالله سبحانه و قال له سبحان الله ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعك بلادك <تصفيق> ليه شوف التعديل الجميل اللطيف لأن المثالة مش قبلة المثالة أنت لأنهم لو تبعوا قبلتك يتبعوك تبعوك على دين، ولهذا نجد آل عناتك قد تضحك في الصباح ذو المثالة يقولك آه لو أنا اتبعتك في المثالة دي ينفم من ذلك إنك أنت يبقى أنتتبع في كل شيء أو أنك أنت على الحق في كل شيء لا يبقى أنتتبعت في هذا ليس لغموض الحق لا ولكن للنظر الأبعد الذي ينظرون من وراء ذلك من يجب من وراء, إيه؟ من وراء لهذا تجده يعانف ويجادل ويعارض الحق مع وضوحه لمآرب أخرى لمآرب أخرى ولئن اتيت الذين قوة الكتابة بكل ما تبعوا لقلاته هذا فيه أكبر تسلية للأنبياء والمرسلين وأكبر التسلية لأتباع الأنبياء والمرسلين يعني ممكن واحد من الدعاء مساء يقول لك والله أنا يعني أحمل إيه أنا جبت للناس لي آيات وجبت للناس كذا يمكن أنا مش فاهم يمكن أنا مش قادر أبلغ يمكن أنا مثلا كذا ها المسألة مش كده المسألة إلا كنت بتبلغ المسألة أن الحق واضح على مثلا كل شيء لكن ما كل الناس يتبعوا هذا الحق ولا كل الناس عند حسن قط في اتباع الحق ولكن سيبقى التشويش, سيبقى التشويش. وسيبقى العنال ويبقى الاعراض ويبقى البعد فالإنسان لهذا لا ينشغل بحال الناس الإنسان ينشغل بتبليغ دعوات الحق للناس هذا الذي ينشغل به بلغ الحق اعلم في مسألة بدليلها وبلغها بدليلها وما عليك أن لا الناس أو أن يستبع لا تجعل هذا يعني إيه محل أتمام ولهذا الذين يقيصون يعني نجاح الدعوة أو عدم نجاح الدعوة بالأدباع هؤلاء مخطئون ولكن لو كان على حق ده لو كان فعلا راجل على الحق كان الناس السبعون وكان الناس حواليه كثير لا ليس هذا بلازم إنما دعوة الحق لها ميزان واحد هو من هاتف الذي تدعو إليه إلا عبد والشراب يجي أفرس يقول إن هذا ليس عليه دليل أو إن الدليل هذا باطل أو إن الدليل هذا ضائل أو الكلام هذا مخالف كلام رسلنا الجماعة لكن كونك تبتعد عن الحق بمثالك إنه والله أبطل يلزم من هذا كذا أبطل إنه تبعنا الدعاء دول يبعا يلزم من وراء كذا وكذا زي بعض الناس مثلا في مناش معينة طبعا مع إن شاء الله مع ذاتنا يعني إنه كوانا في الازهر أو في الأوقات فيهم إخوة أفاضل وكذا لكن أكثر من يعارض بنا الأظاهرة أو الأوقات دعاه السنة لما يدعونا إليه أكثر المعارضة يكمن فيه النوم يقول لك اصحنا لو أيدنا النزل لو ان النزل الحق يبقى تحرض بصوت من تختلف مين واحنا الاولى الناس طيب صحيح منهجك هذا تتواجعوا إلى منهج الصحيح والناس تتبعوني لماذا تستدعونا؟ بالعكس ما يفرحون إذا كان واحد من أمة الأوقات أو من أمة الأظهر على السنة ويدعو إلى السنة فإبقونا لكن أنت لا من ناحية تريد المنهج ولا من ناحية تريد بدعاة المنهج أن ينتشر فهو لأخلاحنا معنا نزل بك لا أعرف شيء أخرى درسوا إيه شهادة إيه فإن تروح هو أفتر فتوى معينة أو درس مسألة المعينة أنت عندك أدلة تبين بطول هذا؟ زي ما الدعية بتاع السنة دول عنده أديلة ومراهيم يبين بطلانة ما كله فأحيانا تكون المسألة غموض حق ووضوح، وإنما تكون المسألة في الحقيقة المسألة عنات وإعراض ولك ينسب من هذا أن الدعوة هذه تنتشر أو أن نحن سلسح البساط من تحت يدينا وكذلك بين خلاف بين الجماعات أيضا قد تكون الجماعة هذه تقعد أن الجماعة هذه على حق في المسألة ديت لكن يقول لك لو أننا اتبعنا في هذه المسألة أو رجعنا على قولنا في هذه المسألة معناه أننا خلاص فرشب بضاعاتنا ويبقى الناس بإذن الله تبع الحق وإننا سيتبعون هؤلاء وتركوننا فلا نازل معارض نازل نقول الكلام ده غلط طب غلط إزاي؟ يعني غلط إزاي؟ بالدليل قلت قل الرسول لا التشفيذ يبقى مثلا أنت تدعو لأعود الحق ولكن لا لديه ده مش دعو الحق ده ده بس منصب ده بيجامل للدولة طيب ما تقول أن الكلام هذا غلط بالدليل هو ذكر الدليل وإن الكلام هذا غلط بالدليل ليه تحوله مسألة إن هو بيجامل دولتك أو أننا لا لديه لا عايزين من وراء كده فلوسه ده مش عارف إيه ده بيخدمه حاجات معينة كل هذا كلام تشويش هو الذي عليه أوائل من المعانيدين والمعارضين ي... ينطاقل من حلبة السباق الحقيقي ليضم الكرة في ملعب آخر علشان تبدأ انت بس تقول يا جماعة والله انا مش اصدق حاجة دول يا جماعة والله انا مش اصدق فلوس والله يا جماعة انا مش اصدق مش عارف كذا وتبقى وتنسب قضية بتاعتك يبقى هو عايز يا شغلك عن هذه القضية لانه ما يعرضه لو كان عنده ادلة يواجه فيها هذا او كان عنده حق فعلا وما انفع لهو الباطل ويعرضك لبينه لكنه ينجأ الى الافتراء والتشويش بالضبط كما قال المشركون هل كان لنبي ساحر يوم قالوا المساعد ولا كذاب يوم قالوا كذاب أو مجنون يوم قالوا مجنون لكن هم يريدون أن ينقل المسألة من مسألة الحق الذي كان عليه مجلس حاضرنا إلى مسألة إيه؟ أخرى فلانتنبه لهذا لهذا الدعية يسلي نفسه بنسبة هذه الأشياء ولو أتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تري يفسك ريح نفسه ولا تحكم فليست المسألة قصور منك ولا قصور في الآيات ولا قصور في البراهين المساله مسألة نفوس وهذه النفوس قسمه الله سبحانه وتعالى قسمة الله عز وجل فاما من أعفى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر وأما من بخي واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسر اليسر فمنهم مهتدين <تصفيق> نعم. هذا والحديث حفظ فعل كما قال سبحانه وتعالى في كتابه سبحانه وتعالى حفظا من عند نفسه. من بعد ما تبدأنا الفرق الحسد هذا هو الداء العبان حسد لو اتبعنا النبي هذا يبقى انتشرت دعوته والنبي مين مش عاوزين ننفع انه النبي هذا لبني هاشم وبعدين يبقى هذا السؤدد كله والاتباع كله لبني هاشم في النهاية في النهاية كل هذا الاتباع لبني هاشم كما قال ابو جاه لما صدق يوما فيما قال لما قد كنا والقوم في الجاهلية اطعموا فأطعمنا فأطعمنا وثقر فأطقينا وفعلوا كذا ففعلنا كل حد يفعلون في اليوم، فاشتركنا في السؤدد فلما قالوا منا نبي هل كل إبقى إحنا لا لازم نعارض لا لازم نكذب لما نباشرون برضو احنا منا نبي من عندي منا نبي إبقى ما عارش بقى حاجه انما في الامور الثانية كان نعمل ننافس يسقوا نسقي يطعموا الحجاج نطعم يعملوا يعمل يعمل كذا اعملوا قال لهم سياده البيت واحنا لنا ماشي كلنا في صراعه فلما قالوا لنا نبينا شاف المسألة خالص معاك في حيله هذه حبيبي يبقى لازم العلاج ومثل الدعاء الان ايوه تجد ان بعض الدعاء ما شاء الله قد يوفق وقد تنتشر دعوته قد يكتب له بالقبول عند الناس ولكن لا ازاي ازاي فيأتي في الحسد والحقد وقد يكون هذا من الأقران وقد يكون هذا للناس الصالحين لكن ما وصلوا انفسهم على قبول الحق قبولا كاملا فينفرون من هذه الدعية أو يصبون في هؤلاء الدعاء وفي الحقيقة هذا حسد من عند أنفسهم وحقد إن ثوى عليه قلوبهم وهذا الزاء العضان الذي لا حيلة فيه إلا أن يهدي الله سبحانه وتعالى القلوب والأطل أن الناس ينبغي أن يكونوا أتباع الحق سواء هذا الحق على لسانك أو على لسان غيرك فلا يضرك يا أخي إذا كنت من دعاة الحق فعلا أن ينتشر هذا الحق على لسان أي أحد هذا ما يهمك ليس هذه قضيتك إنما قضيتك أن ينتشر الحق فإذا وجدت رجل موفقا مثلا أو دعاة الموثقين يمشرون الحق في بقاع. الأرض وبعض الدعاء ما شاء الله قد تجدوا مثلا له يعني قبول في العالم كله احمد الله سبحانه وتعالى على هذا احمد الله أصبح دعوة الحق تقبل على لسان هذا الإنسان وغير من الدعاء تحمد الله إذا وجده عن هذا لكن أن تحفظ هذا كله من الأساس من الأساس يعني الشديدة التي تكون حتى في واقع العمل الإسلام في واقع العمل الإسلام نعم وما بتابع من ولا تتبع لان ذلك الله عليه يعني هذا انطبع في قلبك مطبوع النبي على عدم الاستماع وما انت بتابع قبلتهم يعني انت يا محمد مهيئ لها مطبوع على هذا بخلاف ولا تتبع لا تتبع يعني قبل يظن أنه يمكن يتبع الا انه جاءه الناس لا تتبع مع امكانيه أنه يتبع انما وما انت بتابع يعني نحن فطرناك على هذا هيئناك على هذا جبلناك على هذا نعم. فلا يمكن وقوع ذلك بكل على وكذلك عليك اذا تريد ان تحافظ على انتظاميه لا يلزم الصيام لا يلزم الصيام لانها حادهه واكلها معرض لوجود الضغوط هنا لاني لان تكون من اناط الله ولو هذه مسألة تصح في المناظرات أو هذه القاعدة زي ما هنا تفضل الشيخ الساعدة في على عبارة عن قواعد قواعد ثلاثية قال وكذلك إذا تبين الحق بأجلات اليقنية إذا حق تبينت بالأدلة اليقنية التي لأمط على فيها فهل تحتاج إلى نوع آخر وهو إذالة شبه الخاص إذا تبين الحق بأجلات اليقنية قال الشيخ هذا يكون من باب التبرر من باب التبرر لا من الاصالح في اقناع الخصم لان الادله واضحه يعني دلوقتي مثلا عاوز تبين الادله على طلوع الشمس هذه واضحه اوضح من الشمس نفسه ادله واضحه يقيني واحد اثنين ثلاثة اربعه من قال الله و قال رسوله صلى الله عليه وسلم ادله واضحه يقيني وما عنده وصف الخصم ما عنده وصف على هذه الادله ابدا انت وما عنده شيء سواء عينه مع بعض الشبهات، يسيب الداه يقوله، واخذ بركة زين كده كذا مثلاً زي ما قلنا، الأديله مثلاً على الحرمين بناء المساجد على القبور، يسيب ده كله، كله وبيقول لك قال زين أغلمو على الحرمين من التخذن عليهم إيه مسجد، أو يسيب الأديله مثلاً كونه عمل سلف، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم عمل السلف والواقع التاريخ كله في خطورة في الخروج على الآئمة والحكام بالصيف وكذا، يسيب ده كله. ولكن أبو ذا قالوا والله لو وضعوا السيف على رأسي سمرت كلمة في الاعتبار هذا الوضوح بالحق إذا ذللت عليه بالأديلة اليقينيه لست ملزما أن تزيل شبهات عنده لكن إن أجلت فهذا من باب التبرع لكن إذا تستمي بهذا والله لو كان عنده اشياء قوية ولو كانت ادلتك فيها يعني نوع اخذ ورد حين اذا ممكن ان انت ترد على الشبهات التي عندك زي مثلا الخلاف في كفر تاريخ الصلاه انت عندك أدلة مثلا قويه وكذا لكن عند خصمك ايضا ادله قويه فانت بتحس ان تزيل ما عند مثلا ان رأيت كفر تاريخ الصلاه حتى ثم ان قلبه لكن في مسائل يكون حقك واضح 100 مش محتاج أنت تجيب عن إيه؟ عن شبهات مش محتاج فاين أجبت عن بعض الشبهات فيكون هذا من باب التبرع دينك لا من باب الايه الوجوب عليك في أن تزيل هذه الشبهات قال وكذلك إذا تبين الحق بعد نذير طنية لم يرزم الاتيان لأجوبة الشبه الواردة عليه لأن لا حد لها ما إحنا لو عاد بقى نعتبر كل شبه يبقى النهاردة نقول الكفار عندهم شبه معترف إيه هي إنه والله بيقولوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أترم النذى عاشوا على هذا مئات السنين طبيعي يا أخي إن النذى ما يتحاولوش عما هم علي إلى الحق بين يوم وليلة فليعذر هؤلاء وإذا مات أحدهم قبل تمكن يعني الحج من قلبه وبلوغها إياه وكذا وكذا, وكذا وقيام النبي نفسه بها مش بقى قيام القرآن ولا كذا يبقى خلص لو مات على ذلك يبقى ماتوا معذورون في هذا طبعا لو فتحنا باب الشبه لا تحد الشبه ولا تحصل بل أني نقول إبليس إبليس يا أخي يعني مثلا عنده شبه قوية كان مع الملكة يتعبد وكذا والله خلق من النار وآدم خلق الله من الصين وفعل قد يشتبه أصلي في الإنسان هل الصين أشرف وأقوى ولا النار أشرف وأقوى ولهذا لما اشتبه بهذه الشبه لابد أن نعذر إبليس حينما اشتبه بهذه الشبه كل شبهة تعتبر ونقول يجب ازالتها لما بقي احد على وجه الارض يمكن ان نحكم عليه بضلال او بالحراف او بكفر لنما من احد الا وهو يتعلق بشبهه لكن هذه الشبهه هل هي شبهة, شبهة معتبرة شبهة لا وزن شبهة يمكن ان تصادم الحق البين هذا ابدا ولهذا اكتفى اهل السنة في قيام الحجة بظهور السنة في المكان حتى ولو لم تسمع انت شيئا لاعراضك وعلاجك واحد مثلا دعاء السنه يقولوا حتى اياكم ودعاء القبور اياكم والنذر للاصحابيات اياكم والذبح عنده واحد اعد في مسجد قبور هناك اعد في مسجد فيه قبر وكذا ومن السبب ويحضر شويه عيال اسم شويه عيال دول, بقى احنا دول الله يقول ان ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والناس ده مش عارفة قادر الأولاق ده الناس ده بيكره البيت ده الناس ده محمد ده بيكره محمد ذنب يا راجب ده حرموا الصلاة على تفتيد النبي في الأزاة وحراموا تفتيد النبي في الصلاة كده الناس بحب النبي حتى النبي بقي النبي عشان يقول كمان مستيد ناس ويبقى على هذا كل الأنجاب برى الموضوع خارق خارق برى الموضوع إيشنا بنحسب مثلا إن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تقرب إلى وليه بن أعوية فذبح عنده أو نذر عنده كان كأجل حجة وعمرة مسيني مسيني مثلا ويبقى الخلاف إن إحنا نجمع هل في وفلقات ولا دناسك ومنسوخ ولا مطلق مقيد لكن لا يوجد حالة خاص أبدا أبدا إما أصحاب الكهن ولا يشوش على الحق النبي عنده ففلقات ده لا يعتبر أهل السنة لا يحفظون بهذا. السنة لا يعتبرون بهذا ويجرون احكام الدنيا عليه مات وهو ينذر مات وهو يدعو مات وهو يجبح اداد القبض فمات مات على الشرك يعطى احكام الدنيا اما بقى عند أمره الله سبحانه وتعالى في الاخرى امر الله عز وجل انهم احكام الدنيا ما من قبل حد عزال لانه زمن وعلى الصارق لانه صارق واجرينا عليه هذا الوصفة كوني صارقا كونه زالياً كونه قاتلا لأنه مارس هذا الفعل، فكذلك تجري أحكام الدنيا على هذا الإنسان وأما مروه في الاخره فالى الله سبحانه وتعالى هذا إذا كان الحق ضال وإذا كان دعاه السنه موجودون إذا كان دعاتك لكن لو واحد ما سمع الحق أبداً هو نشا في هذه البيئة ولا عمره سبع مدى ويعلم الله لنفسي أنه لو سمع الحق لتبعك هذا اللي ممكن نقول يعني هذا اللي محل نظر عند اهل العلم لانه ما بلغته الفج اصلا ما ولا سامع ان في حق يصادم هذا الكلام ولا ان في قول يصادم هذا الكلام لكن اللي يبلغه فاقعد وعاد واستكبر ده دول بتوع دبلوماسيه مع كلهم واللي تجاره واللي طالع من هندسه واللي متعقد من عشقه واللي ابوه مصلي أمه ومالهاش حاجه فرحه قايل لك كلمتين الناس ما تفهمش حاجه ولا بتعرض حاجة الناس دي بيعيشوا في ضغوط نفسية معينة وحتى ما بيجي يتناولوا المسألة بتلاقي بيتناولها من ايه من من جزء معين زي ما واحد فيهم دخل ينفرحه لابس شوال قالوا له انت لابس شوال ليه في يوم فرحك قال ده السنه قال السنه ازاي قالوا السنه ازاي يا ابني تلبس شوال ايه بالجلابيه النظيفه كده كويسه قال لا اهو البخاري بيقول في البخاري أنا عايشة بكل تزوجني النبي صلى في شواء في شواء فهو ذا فيجيبوا زي هذا القصص عشان يزاهدوا ايه يزاهدوا في هؤلاء وامثال هؤلاء وكل ده عندهم ولا يسمعوني الحق فهل يعبروا هؤلاء دول ما يعبرون دول ما يعبرون إنما الذي يعبر هو من تحركت نفسه لطلب الهدى واراده ولكن لم يبلغه ولم يصل اليه والا لو صح الاشتباه بهذا لصح الاشتباه بكل شبهات كان عليها المشركون وكان عليها المخالفون يبقى الجهميه لما عطلوا الله اسماء وصفاته بشبهه التنزيه يبقى الناس مصيبون لأنهم أرزاً ذيها الله فئة هم أرزاً ذيها الله لو قلنا بنسميع بصير يتكلم كذا نقتدى ذلك ممثل البسط يبقى احنا نقول الله ليس له اسم ليس له اسم ولا صفة ولا بنفس الله وإنما هذا من باب الإضافات مجاز بس أو الممثلة كذلك قالوا إحنا نصبت مع الله للنفس إزاي إحنا لابد نصدق رب في وصف به نفسه فاصبح عندهم غلول في الاثبات فظل ان الاثبات يقتضي الممثله لان الله خاصه بما نعرف ما نعرف عن اليد الى اليد لي ولا عن الوجه الى الوجه هذا يبقى من الانحراف ان احنا ننحرف على الحقائق اللي احنا نعرفها لنصور هذا الكيس ده شراء يبقى برضه شبهه فلو كل داعي الضلال تعلق بشبهة اعتبرت شبهته لما بقي أحد على وجه الأرض يمكن أن تصف بالضلال أو بالكفر انتادي دي مسألة مسألة سهلة أخوان هذه مسألة ليس السهلة لأننا عندنا في إخوة ساعات كده ثم تطلع لك حمائم سلام حمائم سلام حتى مهي عن قضايا وخباء أحي أصلي ممكن تصده أصلي يعني ده نشأ مش عارس بيئة أصلي ده مش عارس حق واضح. لو كان الحق غمضاً ماشي ويفأى الناس كلها عنده ثواثية كل الناس ثواثية لا في فرق ضلط ولا في جماعات الحرار حتى الصوفية حتى كل دول ماشي نأخذهم في العباءة العامة الوثن حتى الرواقض نقول يا كنا عصب الله أصل الناس ديت ما يعرفوش واصل ما كذا واصل يبقى ما لن يبقى أحد على وجه الأرض يمكن أن يضل ومنطق النبي لما قال لاصحابه لما قال لو اجعل انا ثلاثه امراض كما لو باتوا أنواع منطق النبي الله اكبر إنها الثلاثه قلتم والذي نفسي بيده كما بنو اسرائيل لموسى اجعل انا اله كما قال ده منطق مرفوض ده ما نتعاملش بيه ولا نتكلم بي ده غلو في التكفير قلت انا ده غلو في التكفير اوعى تحفظه من هذا ولا تتبع هذا لكن هؤلاء اصلي يعني طبعا في علماء سوء واصلي يعني هم سمعوناش معليش يعني اصلا هم اصلا هم هذا عند الله سبحانه وتعالى اما احكام الدنيا فناسبنا على الظاهر ونبدا نفرق بين شرك وكفر بين شيك وتوحيد وبين كفر وإيمان وبين سنة وبدعة وبين ضلال وهداية لكن هذه المصطلحات تتبين للناس ويتبين ما يدخل تحتها وما يخرج حتى يعرف الناس وإن العباءة عباءة يعني حمائم السلامة دي عباءة هي عباءة الفاشلينة الفاشلينة الذين لا يقضرون لا على عالمهاجر لا للسنة والجماعة ولا يكلفون أنفسهم بالعريبة مناهج أهل الضلال بل يكتفون بالعباء الوسعة حتى يكون حبيب الإيه؟ الملايين حبيب الملايين ولهذا الصفية يقبلوا راسه والسنة يقبلوا راسه وكل الناس يقبلوا راسه وكل على ما هو عليه على ما هو عليه لأن زرح الصفية تجنب قضايا الصفية وزرح الأهل السنة إذا هو شيخ الإبثام وإذا راح ليه الأشاعره إذا هو قائد من قوى دين يرضي الجميع وخلاص أقول لك والله إحنا مش عايزين إيه؟ نمزق الأمة ونفرق الأمة. الأمة لها قضية أكبر قضية اليهود والنصارى أو قضية العداء وحتى بعضهم لما بيجي إلى قضية اليهود والنصارى صار يميعها ولا يجعلها أيضا من قضايا الولاء والبراء من حينما مثلا يقول بعضهم إن معركتنا مع اليهود ليست معركة عقيدة إنما دي معركة إيه معركة أرض مش معركة عقيدة دي معركة إيه؟ أرض يعني الأرض مقابل زي ما يقولوا السلام اليهود يدرون الأرض بين حدايب تمام التمام يعني إذا خدنا الأرض انتهت المعركة لأن المعركة ليست معركة عقيدة نما مع معركة أرض فلما اليهود الدون الأرض نحط اليدين في ايديهم ونلوم جذاكم الله خيرا من عباد و مؤمنين وصادقين وغير ذلك الله المستعان الله المستعان نعم ومن قابل الدين الذي يُبعى معوية المحل قال تعالى تجرى أن يُبتَعَ المعنى الذي ركز عليه الشيخ سعد ونس يعني الله ما قال وإن تبعت دينه إنما قال وإن تبعته فماذا بعد الحق إلى الضلاج وذي قعدة، من قواعد الشيخ سعد بأن الإنسان إذا أعرض وبرضه مسائل الجاهلية اللي خدناها في مسائل الشيخ بن عبد ما هي المدرسة واحدة يعني كل هذه المدرسة الثلفية عشان كده احنا بنقول المنهج السلفي منهج منهج مش ادعاء قولك واحد لك انا سلفي ابن سلفي. ده انا اللي باني المسجد عندنا بتاع دعوة ثلفية واخدارك وانا لاحظت لو حساعته وانا المعلق المجلة وانا كل ده كل ده بدون منهج ما لقيمه فالمنهج السلفي ليس دعاء وانما المنهج السلفي الحقائق تطبق وحقائق تعالية بالله فالشيخ محمد غاروها في المسائل اللي اللي اخذناها كذلك الشيخ فعد في القواعد دي اللي احنا خذناها القواعد الاختفال قالوا بأن الانسان اذا فعد على انشغاله بالحقي ابتل يجري اشتغالي بالإيه؟ بالبعض واتبعوا ما تترو الشياطين بعد القول الله تعالى ولما جاءوا من رسولهم عندنا يصدقوا لما معه ما نابد فريق من الذين هونتوا الكلابات تتار الله أظهورين لا لما نبدوا الكتاب ايه اتبعوا ما تتلو الشياطين على منك سلينا. هو كيف اذا لم تشغل حق شغلتك بالباطئ يبقى دي قواعد مهمة جدا اذا انت طرقت علوم السنة انشغلت بالعلوم الكلام زي ما قال الجواني لقد خطت البحر الخضر يعني من علوم الكلام وطرقت علوم المسلمين من علم اهل السنة والجماعة ابتولي بها ارتسميnnبات العبارد قال الله قال الرسول ان شغل. الله قال اطلاثينك قال القرنش指 على طول يا اطلاثون يا الرسود حاجة من دعنا فما در الحق الى الضلال لم يدعو النار الصاعة الى primary حق وضلال فما در حقا ما فيش حاجة قبد ما فيش حاجة سماعة حedelاء مصر ما فيش حاجة السمال سما فيما تلفيق ما فيش حاجة سما تجمع ما فيش حاجة ما يعني لمشي أمورنا المرتبه دي مش الله تاريخ في الشرع يا أصلا أبدا مشتاقين الله في الشرع إنما حق وضلال هدايه وغواية سنة وبدعه إيمان وكفر هكذا فهذه مراتب التمييع للتنفيق بين مناقش أهل السنة بين مناقش السنة ومناقش من الحارفين بطريقة إلى أنبت الصلاة ولهذا إحنا مثلا يعني بعض الدعامة هذة يوم يديك منك كوكتيل كوكتيل حتة من جماعة السنوية على حتة من الإخبان على حتة من التبذيغة على حتة من ملك يوم يحصلك ايه واخد بالك كوكتيل تلاقي مثلا ما انتش عارف تدخله من ايه ولم تعالف توجهه ولم تعالف تطيبه يا طرح هو ايه بالضبط من ما انتش عارفه اي ملك ولا اي طريقة واخد بالك شكلة دي نعم من بعد هذا أجل أن على أصحابه ومرسلين من بينهم سائرهم فهؤلاء أصحابهم أجمعين قوم الذين سعى عوناً ولهما أبناء سجنوا لي أئداك الذين وهم ذرية وينذر الله وينذر الله وينذر الله وينذر الله وينذر الله وينذر الله وذا الأسلام الإنسائل للصول الله عليه الصو اللحم حسنا فإن الم Burton من الأسر الله في الت самоledه وأن د我們的 فاعات عاد التي relatable ثم الأشت يعني اخر بسهول. يعني الشيخ بياخد إيدك وحدة وحدة من خلال هذه الآيات وهداية القرآن إلى المنهج الصحيح يعني شوف ربط الآيات بالواقع يعني ربط الأدب كإن القرآن تشر بين القرآن بيخطبك النهاردة القرآن ده نازل النهاردة ده نازل النهاردة الآية ديه نازل النهاردة حلق قراءتك له وده حينما يفهم الإنسان مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه ومراد رسول الله في سنة وحين يمشي على منهج قويل تجد المعاني اللي بيأتي بها وتاكد الفهوم التي تفتح له إنما هي فهوم صحيحة ومعاني جليلة يعني شوف الشيخ يحول مسألة من مسألة أهل الكتاب وعنده في القبلة وغيره إلى مسائل أنت تستفيد منها كمثلة أو كثالث الطريقة عليه سبحانه وتعالى فيقول ف... آه... وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فأثر الباطل على الحق وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة فيه في ذلك يعني عزه لك عزه لك إذا ظهر لك الحق والباطل فإياك فإياك أن تترك الحق وتلتاكم الباطل فإنه الحنايد لا أظلم منك. فإنك إذا من الظالمين بعد وضوح هذا الحق ووضوح الباطل أمامك ومع ذلك أثرت الباطل على الحق فإنك إذا من من الظالمين ومنذ هذه الآية نتكرر عندنا في القرآن كثيرا هي أن نسأل الأمر على الشرط قل إن كان الرحمن والدن فأنا أول العابدين ولئن سمعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لا من الظالمين لئن أشركت لا يحبطن عملك لا يتصور الممكن ده يقع من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو استحار استحار فلا يلزم من وجود هذا اشركت حق وقوعه لا أهل يقولون ذلك ولهذا ما جاء عربي أو واحد من هؤلاء وقال يا محمد أنت الآن في شك مما أنزل الله إليك والله اخبرك بذلك في الكتاب الذي أنزل عليه ليه؟ لأن الله قال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبل يبقى في شك نقول ما يلزم فإن كنت في شك ولست في شك قل إن كان الرحمن ولد ولن يقوم ولن اتبعت أهواءهم ولن تتبع ما أنت بسبعين قبلتهم ولا أهواءهم فلا يلزم إذا ما ناخدش بالقعدة دي لأنه ممكن البعض يجيب لك هذه الآيات ويحطها لك كشبه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يجري منه الشرك النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يجري منه الشك لا نقول هذا اسلوب في العربيه معروف انه لا يلزم وجود هذا الشرط ان يتحقق وقوعه لا وانما هذا لبيان استحاله هذا الامر من ان يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم فإذا يعيشون المسلم يعيشون فلا لهم وإذا تريطا منه لا يكلمون من الحق على الحق من من يتريده يؤبر تعالى أن هذا اجتباه واستقام فالتقار عبدالله محمد رسول الله وأنه مجاة في حق وطرق ولا ينفرون لكن تلقى منهم وهم احتروا من الذين كيف أفضل كذبوا هذه الشهادة كذبوا هذه الشهادة كما عند يحضر من أرمي عليهم ومن أطلع منهم كذب من الله ذلك والمؤمنين وتحويلوا لهم من شرقين وشبهين وطريقوا تكون لتكون حقا ومعارضهم فمنهم من الثاني تأتي لهم من تسرع في إجازة فتعالوا عليهم من الله الشرق والسرقين وشغل وتنسويره بسجد ما عليهم الزبار وتطبيعي للنسوس بكل طريق بكل طريق من لهذا فلا أولاك أبنون عدد من من عدد من أحوالهم الحق الوضعية إذن هذا الحق ولكن لاحظوا أنه لما حفظ من كل شيء من اجتمع على المطار العاليات والنواد والحجم وتذكير للنسوس والحسنون على مصارحكاً وتفعي تأثيراً لسطوره من راضيه الذي في يمدد تغطية لك أن انزل عليك هذا وقع ذلك لتغطية العقول والنسوط يجريها بالمخارج. ثلاثاً من المدليل إذا لا يحصل فيه. وتأمل حتى ربنا بداية اليقين لتأكد أسوأ خلوية الحالة ذات